Jeg har aldrig været i nærheden, jeg أوصييت إلى كل مسلم على وجه الأرض، وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا في الانتماء للدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة، وعلى منهج السنة الصالح، وفهم ونفسي. لتقوى الله تبارك وتعالى أولاً ثم بالإستجادة من دعيني النافع كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وأن يقرنوا علمهم الصالح الذي هو عندنا جميعاً لا يخرج عن كونه كتاب وسنة وعلى مناج الثلاث الصالح أن يقرموا مع علم هذا والاستجازة منه ما استطاعوا إلى ذلك السبيل العمل بهذا العلم حتى لا يكون حجة عليهم وإنما يكون حجة لهم يوم لا ينفع مال ولا بلون إلا من أتى الله بقلبي السمين ثم أحذرهم من مشاركة كثيرين ممن خرجوا عن خط السلفي بأمو كثير وكثيرة جدا يجمع كلمة الخروج على المسلمين وعلى جماعاتهم وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى وعلينا كما قلت في جلسة سابقة وأعيد ذلك مرة أخرى وفي معادة إفادة وعلينا أن نترفق في دعوتنا المخالفين إليها وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى دائما وأبدا ودعونا سبيل ربك بالحكمة والمعرضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأحق من يكون باستعمالنا له أو معه هذه الحكمة هو من كان أشد خطومة لنا في مبدئنا وفي عقيدتنا حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي انتم الله عز وجل علينا وبين ثقل سوء مسلوب الدعوة إلى الله عز وجل أرجو من إخواننا جميعا في كل بلاد الإسلام أن يتأذبوا بهذه الآدار الإسلامية إما أن يتقلوا من وراء ذلك وجه الله عز وجل لا يريدون جزاء ولا شكوره ونعل في هذا القبر كفاية والحمد لله رب العالمين